وَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَوْبِ الْعَظِيمِ ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إن ذلك نجزى المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلّا سلم المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون فعلون وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين